بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن قص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل إبْقَى يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكَ كَبَّ وَالشَّمْسَ وَالقَنَعَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ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 أرسلهم على غدير يرتاع ويلعب وإن له لحافظون. قال إني لا يحزنني أتذهب بكي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.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 وجاء على قميصه بد من كذب، قال بل سوّلت لكم أنفسكم أنراء، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سياوة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوه قال يا بشرى هذا ظلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنؤلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشدته آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله إن جود ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأبها نرده كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وَاسْتَبَقَ البَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَ البَابِ قَالَتْ مَا جَسَأَ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءَ إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي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 فَلَمَّا رَأَىٰ أَقْبَلَ صَاحِبُهُ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تواهد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في غلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتذت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن خاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصن ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصابرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننهم حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل أو قرأ سيخ بدأ تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين قال لا يعطيكما طعام ترزقانك إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما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 ما أن سميتموها أنتم سميتموها أنتم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه الخمع وأما الآخر فيخلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنسام الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين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 119. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 110. وقال الذي نجى منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا.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 قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله مَا بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكم إذا رأوتم يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علبن عليه من سوء قال في مرأة العدد الآن حص حصل الحق أنا رأوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لن أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائمين وما أبرئ نفسي إن النفس لأماوة بالسوء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 إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّعُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهدهم بجهادهم قال أتوني بأخلة من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها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 فارقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولم دخلوا من خيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم اللَّهِ الله شَيْءٍ إِلَّا إلا حاجة في لفسيع قبضها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلموا ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فَلَمَّا جَهَذَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَائِتَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَائِتَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيُّ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا لَا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 119. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من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 قالوا إن يسرق فقد سرق أكله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون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 فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَقُوا لَجِيًّا قَال كَذِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُم قَدْ أَقَذَعَ عَلَيْكُمْ نُفُقًا مِنَ الضَّعْنِ وَمِنْ قَذْلٍ مَا فَرَرْتُمْ فِيهِ رُسُفًا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي, أبي من الله لي وهو خير الحاكمين اعجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وَالسَّدِيدِ الْقَهْرِ يَا الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ فَلَسَوْفَ تُعْطَوْنَ أَنفُسَكُمْ بَل نَرَى فَصَدْرٌ جَمِيم عَاشَ اللَّهُ أَنْ يَأْسَى جَمِيعًا إنه هو العالم الحكيم وتوالى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَوَالَى تَفْتَرُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم.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 ويصبر فَإِنَّ الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا فالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي تبصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوه إني لا أجد ريحا يوسف لولا أن تفلد سبحان الله انك لفي غلالك القديم فلما ان جاء البشير القاض الا وجهه فرس الذبصيرا قال الم اقل لكم اني علم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو, هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف يقولوا من صر إن الله آمين ورفع أبويه على العرش وقرروا له سجدة وقال يا أبتي هذا تؤيل وَذِي أَحْسَنَ بِيذْ أَخْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْفَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ رب قد آتيتني من الملك وألمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون، وما أكثر الناس ولو حرشت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا بكر للعالمين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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَنَذَاقَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اسْتَقَامُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون.